Кул инса Get yeah. back! Cuenta la no sol عشق الاتحاد اشرب ترى يا للا يا للا يا للا والخلايق وتقول يا للا يا للا يا للا معك مهما الزمن اش فويطول يا